وهل كانت المرأة في العهود السابقة تخرج للعمل وما معنى قوله تعالى وقرن في بيوتكن نعم كان النساء في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم تباشرن أعمالا خارج البيت كطلب العلم وكسب العيش والدفاع عن الوطن إذا هاجمه العدو ومداوات الجرحى وعلاج المرضى ولم ينكر عليها ذلك، وقد صح في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لكنا أن تخرجن لقضاء حوائج كنا، والحوائج عامه غير مخصوصة بعمل معين. وروى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير. تحمل على رأسها النوى لتعرف به الناضح أي الجمل أو الفرس فلم ينكر عليها بل دعاها إلى الركوب خلفه شفقة عليها ولم تترك هذا العمل في مساعدة زوجها حتى أرسل إليها أبوها بجارية كفتها بعض الأعمال ومعلوم في الشرائع القديمة التي هي شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يمنعه أن بنت الشيخ الكبير الذي يرجح أنه شعيب عليه السلام خرجت لسقي الغنم والرعي واعتذرت لموسى في عدم مزاحمة الرجال على البئر فقالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير يعني لولا كبره اضطررنا إلى الرعي والسق إن بعض الناس يستغل قوله تعالى للنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوت كنا فيستدل به على تحريم خروج المرأة للعمل إن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم بدليل اذنه لغيرهن بالخروج وفي الوقت نفسه لا حاجة تدعوهن للخروج وأود أن نفهم نصوص الدين قبل الحكم على عمل المرأة حتى لا نحمل الدين ما لا يتناسب معه والا نؤول نصوصه لمجارات العصر المملوء بالسلبيات والله أعلم